Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismi Rabbikal-Ladhi khalqu. Khalqul insan min alaq. Baca warabbukul akram al-Ladhi 'alma bil qalam. 'Alma al insan ma lam yalam. Kala in. كان لا يطهى أرواه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إذ كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إذ كذب وتولى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كَلَّا لَا تُقِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقُتَرِبْ